تي <تصفيق> يما فتى عظمي ورمان يا فرحتي يامي وبسمات حياتي سما ولع بدون زالت ينكتب لي مماتي يا قلتي يوم فجعت عظمي وارضي يا فارحتي يا مي حياتي سما ولع ولاهو الروح سما بدون زالت ينكتب لي مماتي vidone zalajen kedli mamti tararara tararara لا من شكتي وقف العار قدما أحضانه مكلوت سبب شقتي جنات ربي تحت رجليتي يا ما رضات بعد الله جميع منياتي تبعث. غلاتي يبقى بعد عيني وصوتك يا قلبي والله فك عظمي ورمى يا فرحتي يا بسمة حياتي سما ولاع ولا هو الروح Både således att bli hemma där, både således تبقى طفل يرجي جناحاتي ضمى مهما كبر تبقى على ذكرياتي يا من تعدتي حدود المذمى يا حاضري ويامي المقبلاتي يحفظ ترابي يا حفاض يا غلاي وغناتي يا قلبي يالله فج عظمي ورما يا فرحتي يا بسمات حياتي سماه العلى الله والروح سماه utan zalet en kedemli mamati utan zalet